فَأَنْتُمْ تَغُرّون إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ سَأَنْتَغُرُّ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَغِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجّ الْـمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنَ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 تَأَنْكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ